هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير ولازلنا مع صورة النساء عند قول الله تبارك وتعالى في الآية 102: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية بعد جاءت الآية بعد ذكر آيات القصر قوله تعالى قوله تعالى قوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال المصنف سبب نزولها أن المشركين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد صلوا الظهر ندموا ان لم يكبوا عليهم فقال بعضهم لبعض دعوهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يعني العصر فإذا قاموا فشدوا عليهم, فشدوا عليهم فلما قاموا إلى صلاة العصر نزل جبريل بهذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس رواه أبو صالح عن ابن عباس وكذلك خرجوا الطبري من طريق عكرمة في سبب النزول الآية ولذلك هذا خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده عند عامه أهل العلم. قولوا تعالى وإذا كنت فيهم قال خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل على أن الحكم مقصور عليه فهو كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يعني هذا تشريع لصلاة الخوف واضح وقد شذ أبو يوسف أحد أصحابه بحنيفة فقال لا تشرع, إلا لا تشرع صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم واضح ولكن الأصل عند عامة العلم أنها مشروعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولولاة الأمر من بعده صلوات الله وسلم عليه قال قوله تعالى فأقمت لهم الصلاة أي ابتدأتها فلتقم طائفة منهم معك أي لتقف ومثله وإذا أظلم عليهم قاموا فلتقم يعني لتقف ولياخذوا أصحاحا قال فيه قولا احدوما أنهم الباقون قال ابن عباس والثاني أنهم المصلون معه ذكره ابن جرير ابن عباس قوله تعالى في مرجع الضمير هنا وليأخذوا أسلحتهم ابن عباس رضي الله عنه يقول إلى الطائف القائمة بإزاء العدو يعني الباقون ليس المصلون، لأن المصلية لا تحارب وضع المصلية لا تحارب طيب قوله تعالى فإذا سجدوا يعني المصلين معه وضع مصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم فليكونوا قال في المشار إليهم قولا أحدهم أنهم الطائفة التي لم تصلي أمرت التي تحمل السلاح كما قال ابن عباس أمرت أن تحرس الطائفة المصلية وهذا معنى قولي قول ابن عباس يعني إذا سجدوا أي سجد المصلون فليكونوا أي الطائفة التي تحميهم بإزاء العدو فليكونوا من ورائكم نعم ليكونوا من ورائكم طيب قال والثاني قول ثاني أنهم مصلون مع أمر إذا سجدوا أن ينصرفوا إلى الحرص وضع قال هنا نعم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك قولوا تعالى ولتأتي طائفة أخرى يعني الطائفة الأخرى يعني التي قامت في مقابلة العدو التي لم تصلي فليصلوا معك يعني التي كانت تحرس بعد ذلك تأتي وتصلي معك قال فليصلوا معك يعني على الصفة التي كانت عليها الطائفة الأولى قال وليأخذوا أي الطائفة الأخرى حذرهم وأسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم قال ابن عباس يريد الذين صلوا أولاً وليأخذوا حذرهم واسلحتهم لأن هؤلاء لم يحملوا, يحملوا السلاح طيب ولذلك حمل السلاح لا يبطل الصلاة خلاف لأبي حنيفة سيغ هذا الذي فسرته السنة في صلاة الخوف أن يحمل السلاح فيها ولذلك ابو حنيفة قول مرتوب بالآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في صلاة الخوف وهي تقريب ست أنواع وردت في صفة صلاة الخوف من هذه المذكورة هنا قول تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم يعني يأخذون حذرهم وأسلحتهم أي الطائفة التي طبعا هذه زيادة التوصية في الأخذ بالحذر مع أخذ السلاح واليأخذوا أي هذه الطائفة حذراً وأسلحتهم. طيب. قال هنا قول تعالى واليأخذ حذرهم وأسلحتا ودد الذين كفروا لو تغف لو تغفلون لو لو عن أسلحتكم وأمتياتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ود الذين كفروا. طبعا هذه الجملة فيها معنى التعليل لأجل لماذا أمرهم باخذ الحذر واخذ السلاح؟ لأن الكفار يودون الغفلة منكم عن اخذ السلاح وعن الحذر ليصلوا إلى مقصودهم هذا المعنى وينالوا الفرصة منكم فيشد عليكم عليكم شدة واحدة. طبعا هنا أسيحتكم وأمتعتم ما يتمتع به في الحرب والزاد والرحلة. قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم طبعا هذه رخصة قال ابن عبس رخص لهم في وضع الأسلحة لثقلها على المريض وفي المطر وقال واخذوا حذركم كي لا يتغفلوكم والله كي لا يتغفلوكم وجاب صحيح البخاري من طريق سعيد بن جبير بلفظ عبد الرحمن بن عوف كان جريحا يعني نزلت في عبد الرحمن كان جريحا فالمعنى أن الله تبارك وتعالى رخص لهم في وضع السلاح إذا كان ينالهم أذن من مطر أو في حالة المرض لأنه يصعب مع هذين الأمرين حمل السلاح لذلك أمرهم بأخذ الحذر لئلا يأتيهم العدو وهم في غرة وهم غافلون وقد جاء صحيح البخاري عبد الله بن عباس وقوله تعالى إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى قال نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. قولوا تعالى وخذوا حذركم. قولوا تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنودكم. فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قولوا تعالى فإذا قضيتم الصلاة يعني صلاة الخوف. قضيتم بمعنى فراغتم بمعنى فرغتم قولوا تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا فإذا قضيتم الصلاة اي فرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم, وعلى جنوبكم قال في هذا الذكر قولا احدهما أنه الذكر لله في غير الصلاة وهذا قول ابن عباس والجمهور وقالوا هو التسبيح والتكبير والدعاء والشكر هذا ذكر العبد ربه هذا النوع من الذكر وذكر العبد ربه تبارك وتعالى والثاني أنه الصلاة فذكر الله يعني الصلاة فيكون المعنى فصل قياما فإن لم تستطيع فقعودا فإن لم تطيق فعلى جنوبكم هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه واضح فيكون معنى فذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني الصلاة وقدر روى الطبري عن عبد الله بن عباس قال بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال قولوا تعالى فإذا طمأننتم فاقيموا الصلاة قال وفي المراد بالطمأنينة قولان أحدهما أنه الرجوع إلى الوطن عن السفر وهو قول الحسن وقد وقتالا والثاني أنه الأمن بعد الخوف وهو قول السدي أنه الأمن بعد الخوف إذا تطمئنا إما أنك بمعنى رجعت إلى بلدك وإما بمعنى سكن الخوف وأمننا. طيب قال فأقيم الصلاة قال في إقامة الصلاة قولان أحدهما إتمامها قال هو مجيد وقشدة والثالث إقامة ركوعها وسجودها وما يجب فيها مما قد يترك في حالة الخوف هذا قول السدي إلى أقيم الصلاة يعني على ما كنتم عليه من الصفات المشروع مشروع لأنه في حال الخوف لا يمكنهم أداؤها على الوجه التام واضح على الوجه التام نعم كان يذهب إلى أن هذه الآية فإذا طمأنتم فأقيم الصلاة لأنهم كانوا كانوا في حال المسايفة لما يكونوا في حال القتال يعني القتال الحاصل فإنها حالة انزعاج فلذلك يقال إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة يعني بعد ذلك يقضون ما صلى في حال المسايفة هذا قول الشرفين كان الأول أرجح أي إتماموا أركانها والكارها وقد روى الطبري وابن في تفسيري عن مجاهد قال المعنى إذا خرجتم من دار السفر لدار الإقامة فأقيم الصلاة قال أتموها يعني مراد بذلك الإتمام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا قال قوله كان كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا وموقوتا قالوا في الموقوت قولان أحدهم أنها بمعنى المفروض قالوا ابن عباس بن والسدي وبن زيد والثاني أنه موقت في أوقات معلومة وهو قول ابن مسعود وقتاد وزيد بن أسلم قوله تبارك وتعالى موقوتا قيل مفروضا يعني افترض الله عز وجل على عباده الصلاة الخمس فيكون التوقيت الفرض تقدير أنها خمس صلوات وكتبها الله عليهم في أوقات معلومة وقيل هي الموقت ولا تنافي فإن فرائض لأوقات محدودة معلومة لا يجوز لأحد أن يأتيها في عيد ذلك الوقت إلا أن يكون معذورا كنوم أو سهو أو نحو ذلك طيب قوله تعالى ولا تهنوا في بتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكما قوله تعالى ولا تهنو في بتراء القوم قال أهل التفسير سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لمن انصرفوا من أُحد أن يسيروا في اثر أبي سفيان وأصحابه فشكوا ما بهم من الجراحات فنزلت هذه الآية فنزلت هذه الآية ومعنى تهنوا أي تضعفوا معنى تهينوا تضعفوا قولوا تعالى في ابتغاء القوم في ابتغاء القوم قال طلبهم بالحرب والقوم ها هنا الكفار يعني رب العالمين تبارك وتعالى يقول معنى الآية لا تضعفوا في طلب الكفار وأظهر لهم القوة والجلد رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس قولوا تعالى إن تكونوا تألمون أي توجعون فإنهم يجدون من الوجع بما ينالهم من الجراح والتعب كما تجدون وأنتم مع ذلك ترجون ما لا ما لا يرجون قال وفي هذا الرجاء قولان أحدهما أنه الأمل قاله مقاتل والثاني أنه الخوف رواه أبو صالح عن ابن عباس يعني يكونون ما استعمال الرجاء بمعنى الخوف نعم بمعنى الخوف وترجون من الله ما لا يرجون الله أكبر فربنا يقول إن تكونوا تألمون يعني ما يلحق المؤمن في الجهاد من ألم الجراح وتعب ومزاولة القتال هذا ليس مختصا بكم سنة الله القدرية كافر أيضا يألم كما تألم لكن الفرق بينك وبين الكافر ما هو قال وترجون من الله ما لا يرجون أنك أنت هذه الجراح وهذا القرح لذلك قال في آية عمران إن إي يمسسكم قرح وقر قرح والقرح والقرح بمعنى الجرح يمسسكم قرح أو قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وهذه سنة الله عز وجل القدرية في البلاء والتمكين لكن الفارق بين أهل الإسلام وغيرهم أن أهل الإسلام يرجون من الله فيما يصيب ما لا يرجوه الكفر. وضح ما لا يرجوه الكفار طيب قال وترجون من الله ما لا يرجون وقرئ ويرجون من الله ما لا ترجون ويرجون من الله ما لا يرجون يعني قرأ بالغيبة والمخاطب وترجون يعني أنتم أيها الموحدين من الله ما لا يرجون أي الكفار وقرأ ويرجون من الله أي كفار ما لا ترجون فهو المعنى هنا يكون سوء الظن فهم رجاء سوء ظنهم بربهم ظن الجاهليه يعني لو خرجنا ما اصابنا هذا الى اخره قوله تبارك وتعالى ترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ان هذا القدر فبالتالي لابد انك ترضى وتفوض امرك الى الله عز وجل ففي حكمه القدر حكمه عليما بكم حكيما فيما دبر لكم سبحانه وبالحمده قال وكذلك أيضا إذا قلنا الرجاء بمعنى الأمل أو الرجاء بمعنى الخوف إذا قلنا وتخافون من الله ما لا يخافون وتؤملون في الله ما لا يؤملون فيكون الأمل فيما في الثواب كذلك في إظهار الدين أيضا والتمكين والنصر فأنت ما يصيبك من جراحات عندك في نية واحتساب لكي يظهر الدين ويمكن للإسلام أما هذا ترفع راية الكفر فلذلك رجاءك في الله وأمنك فيه يختلف عن آمال الكافرين صلى الله عليه ثم قال سبحانه وتعالى إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما هذه الآية معنى في قول الله تبارك وتعالى طبعا هذا أي انتقال إلى معنى أنه موضوع آخر بعد مسألة القتال والجهاد هنا مسألة الحكم مسائل الحكم منازعات قال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله قال في سبب نزولها ثلاثة أقوى أحدهما أن طعمة بن أبيرق سرق درعا لقتادة بن النعمان وكان الدرع في جراب فيه دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار ثم خبأها عند رجل من اليهود فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف مالي بها علم فقال أصحابها بلا والله لقد دخل, لقد دخل علينا فأخذها وطلبنا أثر حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق فلما حلف تركوا واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوا فقال دفعها إلي طعمه فقال قوم طعمة انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجادل عن صاحبنا فإنه بريء فأتوه فكلموه في ذلك فهم أن يفعل وأن يعاقب اليهودي فنزلت هذه الآيات كلها رواه أبو صالح بن عباس هذا في تفسير الطبري من طريق العوفي والثاني أن رجل من اليهود استودع طعمة ابن أبيرق درعا فخانها فلما خاف اطلاعهم عليها ألقاء في دار أبي مليل الأنصاري فجادل قوم طعمة عنه وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يبرئه ويكذب اليهودي فنزلت الآيات هذا قول السدي ومقاتل والثالث أن, مش أن مشروبة, مشروبة رفاعة بن زيد نقبت وأخذ طعامه وسلاحه فاتهم بها بن أبيرق وكانوا ثلاثة بشير ومبشر وبشر فذهب قتادة بن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أهل بيت من فيهم جفاء نقبوا مشروبة, مشروبة لعمير رفاعة بن زيد، وأخذوا سلاحه وطعامه فقال انظر في ذلك فذهب قوم من قوم بن أبيرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قتادة ابن النعمان وعمه رفاعة عمدوا إلى أهل بيت منا فرموهم بالسرقة وهم أهل بيت إسلام وصلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقتادة رميتهم بالسرقة على غير بينة فنزلت هذه الآيات قاله قتادة ابن النعمان قال الحديث حديث عند الترمذي في جامعه وقال هذا حديث لا نعلم أحد الأسنان غير محمد بن السليم والمشهور أنه مرسل طيب إذن هذا في سبب نزول الآية ولا تنافي يعني الآية نزلت في خصومة وقعت شخص التهم فربنا فأراد جمع أن يبرئه وضع التهم بسرقة أو نحوها فقال ربنا لنبي صلى الله عليه وسلم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق الكتاب القرآن والحق الحكم بالعدل واضح. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق قال لي تحكم بين الناس أي لي تقضي بينهم وفي قوله تعالى بما أراك الله قولا أحدهما أنه الذي علمه والذي علمه أن لا يقبل دعوة أحد على أحد إلا ببرهان فهذا معنى بما أراك الله سبحانه وتعالى أي أرشده وعرفه والثاني أنه ما يؤدي إليه اجتهاده أي وفقه الله إليه صلى الله عليه وسلم قول تعالى ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما لا تكن مخاصما ولا دافعا عن خائن وضع الخصيم بمعنى المخاصم عنهم والمجادل للمحقين بسببهم وهذا في دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق واضح هذا أصل في عدم المناقشة والمجادلة عن أصحاب التهم فلا يجوز أن تجادل عن شخص إلا بعد أن يعلم أنه محق واضح مجادلة الدفع يعني قال ولا تكن للخائنين خصيمة قال واختلفوا الخاصة مع أنه أملاق على قولين أحدهم أنه قام خطيما فعذره روى العوفي بن عباس والثاني هم بذلك ولم يفعله قال سعيد بن جبير وقتدها قوله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما قولوا تعالى واستغفر الله في الذي أمر باستغفار منه قولا أحدهم أنه القيام بعذر والثاني أنه العزم على ذلك يعني استغفر الله هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وضع طبعا العبارة التي عبر بها العبارة التي عبر بها الطبري في تفسيره قال استغفر الله من ذنبي في خصامك للخائنين طبعا هذه العبارة لا يتحملها مين؟ لا يتحملها المتكلمه إذا تجد القرطبي وبنطعية كلهم تعقبوا الطبري كيف يقول ذنب؟ فهذا عندهم الأنبياء معصومين صار كبير هذا خلاف ماذا برسناء وجماعة؟ أنبياء معصومين من الصغار نعم عفوا أنبياء معصومين من الكبائر التي توجب مطلان النبوة كالشرك وكالكذب والفجور حشان صلوات الله عليه لكن النبي قد يقع في ذنب ويتوب ولذلك قال موسى ولهم علي ذنب وإسحاق لما ذكر إيمان الأنبياء قال غفرت ذنوبهم قبل أن يخلقوا عليهم الصلاة والسلام وإنما ذكر الله لنا ذنوبهم كما يقول حسن البصري لنقتدي بالتوبة فيها واضح؟ هنا فالمقصود هنا أن الله عز وجل أمر نبيه بمن يستغفر بماذا؟ قالوا من يستغفر لأنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في أثر ابن عباس قالوا عذرا أو عذرة ذلك المخاين وفي رواه هم بذلك لم يفعل هذا قول الصديق جد فقال الله عز وجل الخ... استغفر الله من ذلك سبحان الله وفي هذا أعظم المواعظ وأجله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح فكيف بمن جادل عن فئا من كان مودانا بالكفر وزنديق كأمة التعطيل والتجاهم هذا ربنا سبحانه يقول لنبيه ولا تكن للخائنين خصيمة إياك أن تحامي أو تجادل ان متهم أو تخاصم عنه فكيف بمن أدينا وأديلا وثبت عنه أنه زنديق عدو لله والتوحيد ورسوله صلى الله عليه وسلم فما يقول لنبيه واستغفر الله إذن هذا مقام يجب الاستغفار فكيف بمن يعني أتى بما هو أعظم من ذلك هو اولى بهذا الاستغفار واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيمة أي لأنه كان غفورا رحيمة وتستمر الآيات قال ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا الله قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثينا. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يختنون أنفسهم، قال أي أن يخونون أنفسهم، فيجعلون فيجعلونها خائنة بارتكاب خيانة. قال عكرمة والمرادبين طعمة ابن أبيرق وقومه الذين جادلوا عنه. وفي حديث العوفي عن ابن عباس قال إن طلق نفر من في طعم ليلا إلى الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن صاحبنا بريء قال والاستخفاء للستار والمعنى يستترون من الناس لألا يطلعوا على خيانتهم وكذبهم ولا يستترون من الله وهو معهم بإلمه وكل ما فكر فيه أو خيض فيه بليل فقد بينت فقول تبارك وتعالى هنا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فالمعنى ان هؤلاء الذين يستترون من الناس ولا يستخفون من الله يعني لا يستتروا من لا يستحيون منه سبحانه وتعالى اذ يبيتون يعني يدبرون الرأي بينهم وسمي هذا الرأي تبيتا لأن الغالب أنه يدبر بالليل يعني حجه وكذا يبرئ أنفسهم ما لا يرضى من القول أي من الرأي الذي يتشاورون فيه واضح وكان الله بما يعملون محيطة ثم قال الله تعالى ها أنتم هؤلاء ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا قوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم والمعنى ها أنتم الذين جادلتم قال والمجادلة والجدار شدة المخاصمة وضع وقوله عنهم فإن عائد إلى السارق فأما قوله عنهم فإن عائد إلى السارق عليهم بمعنى لهم والوكيل القائم بأمر من وكله فكأنه قال من ذا الذي يتوكل لهم منكم في خصومة ربهم يعني الإنسان اللي جادل عن هؤلاء المتهمين فمعنى الآية فمن يجادل الله يوم القيمة يعني من يكون وكيل محامي يخاصم. ويجادل الله عنهم يوم القيامة عند تعذيبهم بذنوبهم. ولذا قال: أما يكون عليهم وكيل يعني مخاصما من لا يقوم بأمر إذا خذم الله للعذاب فيتوكل فيتوكل في تبرئتهم. واضح. الله مستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقدروا تلميذ أصل هذه القصة في في في في جميعه من من حديث قتادة بن النعمان قال كان أهل بيت منا يقال لهم بن أبيريك بشر وبشير ومبشر وكان بشر رجلا منافقا يقول الشعر ركز هذه النقطة مجددا لأن سياق المتقدم نزلت وين؟ في سارق لكن في في بعض الوجوه أن نزلت في كافر زندق كان ستفهم كيف أنه زندق انتبه حتى تعرف أحكام التعامل مع الزنادق هذه الآية تبين لك ما كيف نتعامل مع الزنديق الزنديق الذي يخفي الكفر أو يتهم به ولا يثبت عليه من جهة الدلالة القضاء لا يثبت عليك في ذلك في ظهر الدنيا يعني ما في شهدان وما في اعتراف منه في نكير ينكر أنا ما قلت لكن في ناس يسمعونه وأفراد أفذاذ وصعب اتهاميا فيقولون وكان بشر رجلا منافقا يقول الشعراء. يهجوا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر هذا اللي داخل في الآية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني الصحابة في الآية هذا قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء لذا شيخنا البربهالي رحمة الله عليه لما قال واحد إذا قلت له هات أقبل على الأثار في معنى كلامه وقال لا فعلم أنه زندق بعضهم استثقالها تراذي في القرآن القرآن دل على أن من وصف إمام الصحابة أي ما آمن به الصحابة من وأعظمه باب العقائد من وصفه بوصف الذم الذنب فتزندق منافق واذاك ربنا قال لا يا صريحة واذا قيل لهم إلا لهذا النفاق آمنوا كما آمن الناس يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صفة الإيمان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اعتدوا قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء فالآن لما يأتي شخص لقضية إيمانية أجمع عليها الصحابة رضي الله عنه وأطبقوا وأصفقوا ثم يسميها سفاها أو يسميها خارجية أو تكثيرية لذمها أو حدادية أو أي وصف لمز أو نابتة أو حشوية أو تشبيه هذا زندق هذا زندق هذا شيمته شيمة النفاق وإذاك ربنا قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون فهنا قال هذا الرجل يقول الشعر يهجو بي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع ثم ينحله بعض العرب هو يقول الشعر الأبيات فلما يقول له ليش تقول هذا الكلام ركزوا جماعه هذه قصة ملحد ها تمثيلية ملحد فلما يقول له لماذا أنت تقول هذا الكلام قلنا أنا لم أقوله قاله غيري هو يقول البيت من الشعر في سب أنا ما أريد أن أقول أبياته لأن هذا حرام أطبق كما قال ابو عبيد الأئمة أن الأبيات الشعر لقيلة جاء في النبي وأصعابه لا تنقل في السيرة ولا تقال لأن أماتها بأدم ذكرها حتى يبقى مقام الصحابة عالي لكن بعض الناس تخاضوا نقل بعض الأبيات عموما أبيات قبيعة جدا صفية وخبيثة لا تخرج إلا من قلب فاجر زلدق فهذا الرجل كان يقول أشياء في سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في المجالس فإذا قل له أجيش تقول قل لست أنا قالتها العرب قريش, قريش كافر التي تقول أنا نقلت فقط ركزونا قال وكان بشر رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث فقال أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا فقالوا ابن الأبيرق قالها بعد ذكر قصة في صرقة الدرع وما نزل من الآيات في ذلك طبعا القصة عند الترمذي في جامعه طيب إذن قوله تبارك وتعالى هأنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكلا ثم قال سبحانه وتعالى: "ومن يَعْمَلْ سوءا ثم أَوْ يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما" قالوا تعالى: "ومن يَعْمَلْ سوءا أَوْ يظلم نفسه" اختلفوا في سبب نزولها على ثلاثه اقوال احدها انها نزلت خطابا للسارق وعرضا لتوبه عليه صالح عباس والثالث أن عامة في كل مسيء ومذنب في كل مسيء ومذنب وقد روى الطبري في تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبر الله إباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته فمن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولو كانت ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال قالوا في السوء ثلاثة أقوال ومن يعمل سوءا طبعا هذا عد بالمسعود من ارجى الآيات في كتاب الله تعالى ومن يعمل سوءا قال في ثلاثة أقوال أحدها أنها السرقة والثاني الشرك والثالث كل ما يأثن به إن عامة نكر في سياق الشرط وفي هذا الظلم قولان أحدهم أنه رمي البريء بالتهمة أو يظلم نفسه يعني يرمي غيره والثاني ما دون الشرك يعني يظلم نفسه بما دون الشرك من المعاصي. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سبحان الله ثم قال تعالى ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما قوله تعالى ومن يكسب اثما أي ومن يعمل ذنبا فإنما يكسبه على نفسه يقول إنما يعود وباله عليه قاله مقاتل وهذه الآية في طعمة أيضا قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إذما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما جمهور العلماء على أنها نزلت متعلقة بقصة طعمة بن أبيرق وقد روى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول إذ رمى عائشة رضي الله عنها بالإفك وفي قوله تعالى خطيئة أو إثما أربعة أقوال أحدها أن الخطيئة يمين السارق الكاذبة والإسم سرقته الدرع ورميه اليهودي والثاني أن الخطيئة ما يتعلق بي من الذنب والإسم قذفه للبريء قاله مقاتل والثالث أن الخطيئة قد تقع عن عمد وقد تقع عن خطأ والإسم يختص بالعمد قاله ابن جرير والرابع أنه لما سمى الله تعالى بعض المعاصي خطيئة وبعضها إثم أعلم أن من كسب ما يقع عليه أحد هذين الإثمين ثم قذف به بريئا فقد احتمل به بهتانا يعني هي عامة وأما قوله ثم يرمي به بريئا أي يقذف بما جناه بريئا منه بريئا منه أي بريء من الإثم أو الخطيئة طيب قالوا في المرامي بالبريء الذي قذفه هذا السارق قولان أحدهم أنه كان يهوديا قاله ابن عباس وعكرمةه ابن يسيرين وقتاده ابن زيد وسماه عكرمة وقتادة زيد بن السمير يعني هذا البريء الذي قذف بغير حق وهذا بهلك الإنصاف هذا بهلك الإنصاف هذا يهودي جاء واحد كذب عليه قال أنا سارق فقال ربنا ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين يعني أنك تأتي لشخص كافر وتكذب عليه تقول هذا يقول كذا هذا لا يكفر كذا هذا يكفر كذا هكذا من عندك تكذب وقل ماذا مكافر أي ركب عليه فأعطيهما هذا تأخذ بإثم انظر بهتان نص القرآن فالذلك العدل حتى مع الكافر فهذا العدل الإنصاف يقتضيه العلم لذلك لذلك كان الأئمة يتحفظون في هذا الباب ويدققون لأنهم يعلمون أنهم سيسألون أنت مظن أطلاقك الأحكام على الناس فلان كذا وفلان كذا ستمر هكذا لا ستكتب شهادتهم ويسألون فلذلك سيما أهل العلم خاصة والمسلمين في إطلاق الأحكام على الأعيان والمقالات سيماهم العدل والعلم فيكون الذي ينقل المقالات ينقلها وهو ذا علم وذا ورع يعني هو يخشى أن يزيد حرف على الناس وليسوا كذلك شوف الإمام أحمد كان سؤال عن جماعة ابن نبي نجيح هم قدرية سيف بن سليمان وجماعة ماذا قال إمام أحمد قال عامة أصحاب نبي نجيح قدرية إلا أنهم لم يعرفوا بالكلام شوف شوف تدقيق لأئمة ما يرمي هذا القدرية وبعد يجي واحد يركب لهم لا قال لك هذا هو نعم قدرية بس ما يدخلوا في علم الكلام تدقيق في كل جيد لما قل له هذا قول المرجع قال هذا القرجع لا تقول هذا. هل أحمد يدافع المرجع؟ هل أحمد يمدح المرجع؟ هو يريد الإنصاف هذه القاعدة ما جي نسان بريء من مقالة يقولها ومن يكسب خطيئة وإذما هذه عامه في عقائد، مقالات، بدع، ضلالات، كفريات، شركيات إلى غيره ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتالا وإذما مبينا والثاني أنه كان مسلما يعني الذي رمي البريء روي على ابن عباس وقتاده ابن النعمان وسد وقاتل قال واختله في ذلك المسلم فقال الضحاك لابن عباس هو عائشة رضي الله عنها لما قذفها ابن أبي وقال قتاده بن نعمان هو لبيد بن سحل وقال صده مقاتل هو أبو مليل الانصاري قال فأما البهتان فهو الكذب الذي يتحير يتحي عن عظمه فقد احتمل بهتانا برميه البري واثما مبينا بيمينه الكاذبة ثم قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته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 حيث لبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحبهم هذا قول ابن عباس والثاني أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جئناك نبايعك على أن على أن نحشره ولا على أن لا نح نحسره على ألا نحسره ولا نعشر وعلى أن وعلى أن تمتعنا بالعزت فلم يجيبهم فنزلت هذه الآية هذا قول ابن عباس في رواية الضحاك قال في المراد بقوله تعالى طبعا هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قاله المراد بفضل الله ورحمته قولا أحدهم النبوة والعصمة والثاني الإسلام والقرآن روياء ابن عباس قال مقاتل لو فضل الله عليك حيث بيّن لك أمر طعمة وحولك بالقرآن عن تصديق الخائن لهم الطائفة منهم أن يضلوك واضح نعم لهم الطائفة منهم أن يضلوا كأني عن الحق وما يضلون إلا أنفسهم يعني وبال ذلك عائل عليهم وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء قالوا في الإضلال قولان أحدهم التخطئة في الحكم يعني في ناس عندهم خبث مكر فيزين لك الباطل لتزل عن الحكم لا تصيب الحق في الحكم على الأعيان واضح فربنا قال ولولا فضل الله عليك ورحمة لمن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالعباس قال الإسلام والقرآن وفي رواية قال النبوة يعني من فضل الله ورحمته على النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل عليه كتابه أن علمه كما سيتي ما لم تكن تعلم وهذه فيها إشارة مهمة جدا جدا لمن نتكلم فيه ترى آية تربيان هذه الآية تخرج منها متربي بإذن الله أدب القرآن هذا أدب, أدب القرآن أن مما يعصي من إنسان أن يستزلف الحكم فيحكم لمن لا يستحق بما لا يستحق أو ليحكم على الشخص بما لا يستحق أو يحكم على الشخص الذي يستحق فوق ما يستحق أو يحكم على الشخص الذي يستحق دون ما يستحق أو يحكم على الشخص بما بشيء لم يفعله الشيح ما الأحوال؟ في الحكم هذا ما نتيش one ما داعه, داعه الجان تارى وهو النفوس الذي يميل بالعدل ترى؟ لذلك كان أصل الحكم ببنيا على العدل والعلم العدل هذا يمشي مع التقوى لذلك قال ربنا تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فكلما كان العبد يتق الله عز وجل ويخاف يوم الحساب ويستحضر الآخرة وسؤال رب العالمين وأن الله يسأله لما حكمت عن كذا ولما قلت كذا ستجده يعدل ويتحرى العدل مع ألد خصومه وعدائه وكلما ضعفت تزكية العبد نفسه وعظم في نفسه الخباثة وكثرت في نفسه النجاسة والحسد والشحنى والبغضاء وصار قلبه يغلي ويفور على المسلمين بالحقل والبغضاء تجده مائلاً على العدل قاصطاً جائرا في حكمه دائما لأن الهواء يتبع الهوى ثم قد يقول معه العدل قال لك لا تبود لك من علم العدل أنك تنسان متحري وتخاف رب العالمين يكون عندك علم حتى ما تحكم بالعاطفة أو تجحكم بما تجهله فلابد من علم إذا الله يعصمك من أن تستزل في الأحكام الباطلة من المنافقين او اهل البدع او الأهواء جفاة كانوا أو غلات ما السبب الذي يعصمك بعد فضل الله عليك هو الكتاب والسنة العلم مع العدل مع التقوى مع الورع تام الضبط تام الورع هكذا كان عمة الجرح والتعديل هكذا كان عمة الجرح والتعديل وإذا كذلك مشورة المجرح المعدد أن يكون رجلا تام الضبط تام العلم تام الورع يعني يتق الله فيما يقول وإذا كذلك لما قيل لبعضهم تجرح ألا تخشى يوم القيامة أن يأتي فلان وفلان وفلان ممن تتكلم فيهم وتجريحهم فيخاصمونك بين يدي الله تعالى هم يعلمون إما تجرح والتعدل إذا قال فلان ضعيف ذو أموات كثير منهم أموات وبعضهم يكون في المجلس يكون المجلس غائب ولذلك ذكروا بسألة الغيبة كان شعب يجلس مع طلاب يقول تعالوا نغتاب في الله ساعة إيش نغتاب في الله يعني نذكروا أعراض فلان وفلان لا حديث فلان ضعيف فلان كذا فهي غيبة لكن هذه يغيب رخصت لداء الحاجة الشرعية والنصدع الشرعية فهم كانوا يعلمون أن له فيما يقولون مقام بين يدي الله سيأتي الرواة يقول لك سن يا ربي سلاذا يتكلم في ضعيف وذق يقول يكذب وذا منكر الحديث وذا لا تاخذ عنه هكذا كانوا يتكلموا فهذا الرجل من ائمه الجرح قال لهم لان يكون هؤلاء خصماء بين يدي الله اعظ اهون عندي اهون عندي من ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي بين يدي الله يقول رايت الكذبه في حديثي او الكذبه ينسب الي ولم تنفيه عندي او كما قال فهذا الفقه، فلذلك الداعي هو حماية الشريعة طيب حماية الشريعة هذه نور نكذب على الناس أفتري عليهم لا وحملهم ما لم يقولوا لا ولذلك الناس صارت لا تحقق يعني أنه حتى في باب العين ليش نقول العين لأن العين يفرق لك هل هذا القول الذي يقوله صاحبه مآل منفك ولازم منفك أو حقيقة اعتبرناها هل يقوله أصلا أو إن تنزلا هل يقوله تأصيلا أو إلزاما هذه طرائق عند العلماء في الكلام أنا ما أستطيع أنسب للمرجئ الغير الغالي ماذا المرجي الغالي لانه يلزمه لوازم تلزم الأمرين وهذا يحتاج الى علم أما انسان إذا دخل عليه الهوى ثم جاءه الجهل وكان معدنه تمت خسارته تصير احكامه كلها عبثية لذا لا تلتفيت لهذا الأمور سان إذا يريد يحكم كما قال ربنا يا أيها الذين آمنوا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 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا العدل علي بن مدين لما سئل عن أبيه سكت ثم قال إنه الدين أبي ضعيف إنه الدين أبي ضعيف ما قال هذا حقوق كفي شهر بأبيه لا هذا الدين خلاص جاءت مصطح شرية أبوه يروي الحديث ونستسأل الحديثه ما يغر الناس فمصطح شرية تقضي يوصف أباق قال أبي ضعيف أنا ما, ما أكلم عليكم قلكم لكم أبي يفهم وكذا والعسكر تقول لا والله الورع والتقوى لازم بتفهم إيش مال اليوم لذلك إذا لذلك نحن نريد مربي الشباب على هذا المعنى أن يكون الذي من أهل السنة إذا يتعامل مع المخالفين يتحلى بالعدل العدل والإنصاف والعدل مع التقوى ولهذا لا تظن أن أن الإنسان حتى وهو في مقام البراءة من الكافرين وآل البدع لا يجوز له الطغيان ولا يجوز له العدوان ولا يجوز له الاعتداء والبغي والطغيان لا يجوز له ذلك واذا كربنا يقول في القتال في الجهاد قل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين شوف أدب القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في مقامنا هذا يؤدبه ربه وتاديب لأمته فالقرآن أدب الله ومأدبته يقول له رب ولولا فضل الله عليك ورحمتها لهم الطائفة منهم أي من المجادلين المختتين بالأحكام الفاسدة لهم الطائفة منهم أن يضلك إذا ما العصمة من الزلل العصمة في التمسك بالوحي بعد توفيق الله ولذلك من من الله عليه بدعوة العلم كتاباً وسنةً وأثر فليفرح بما آتاه الله وليحمد الله على ما رزقه قل بفضل الله وبرحمته قيل فضل الله القرآن ورحمته الإسلام فبذلك فليفرحوا وقرئ فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون أو تجمعون فأنت فالإنسان لابد يفهم أن هذا الباب علم ممكن الانسان يكون عنده علم في مقالات في مقالات أخرى ما عنده علم لأن العلم في هذا الباب يتجزأ هذه المسألة مهمة جدا ندرسوها هذه الطلبة في دروس الجرح والتعديل أن العالم علمه يتجزأ وانتبهوا هذه النقطة جدا في مقام تقييم الأشياء العالم علمه يتجزأ ما معنى علمه يتجزأ؟ يعني قد تجده قويا في باب دون باب وقويا في رواة دون رواة وقويا في أحوال بعض الرواة وإذن أحمد لما كان يصنعوا الرواة البعيدين من بلدان يعني بعيده عنها كان احمد يعطيهم التزكيه العامه اللي في بغداد يجي الرازي ابو حاتم وابو زرع ما يزكوا مثل محمد بن حميد الرازي قل عليه كذاب احمد توثقه لا يعني تدخل بغداد تزكيه عامه لكن ابو حاتم ابو بلديه يعرفه هذيك الناس ما اخذوا تزكيه احمد هنا ليس لا لا العلم يتجزى في كل شيء حتى في اي علم من العلوم العلم, العلم يتجزى قد تجد شخص قويا في باب معرفة أقوال الجميع ضعيف أقوال المرجعة قويا في باب القبرية ضعيفا في باب الخوارج يستطيع يحكم لك على عباد القبر مقالاتين لكن ما يستطيع يحكم لك على الخوارج مقالاتين لأنه ما عنده دراسة وافية كافية شافية رافية يستطيع من خلال أن يوصل قد تجده قويا في باب بعينه في الشرك لكن لا يعرف التعاون مع المخالف في هذه المسألة ما يسمونه العاذر وهكذا العالم علمه يتجزأ ولذلك الإمام أحمد لما كان تقع نوازل الاعتقاد كان يرجعون إليه لأنهم يعلمون انه علمهم ليرجعوا لهذو علماء يعني حتى أحمد لما شوف لما تكلموا في اللفظ ابن حمدون رجع الكلام أحمد القارئ المعروف يروي قراءة كساء وغيرة قراءة العراقية رجع الكلام أحمد علم لأنه يعلم أحمد أعلم منه لكن لما أحمد تكلم في قراءة حمزة في بعض الروايات رجعه ابن حمدون فقال الإمام أحمد أنتم علم علم العالم يتجزع أفهم وضي النقطة نتكلم تكلم العالم فضلاً عن هذول ليسوا علماء ولا طلبة علم كثير منهم ما درس لذلك لما كان أبو عبيد القاسم السلام يسمى عليه يحيى بن معين والإمام أحمد. الإمام يحيى وإمام أحمد يسمعاني عليه كتاب الغريب المصنف ما كان يقرأ عليه بالإسناد لأنه ما منه بالإسناد لكن كان يقرأ في العرمية التي فيه العلم العالم يتجزع فهذا تجده قوي في باب وهذا ذو نباب لذلك المتفنن من العلماء قليل، في من مضى في من بقي، في من مضى لا هم الأصل، العلماء متفننون، لكن قد يغلب على العالم فن دون آخر، لكن متفننون يدرسوا كل شيء علم لكن في الزمان الأخير شاع التخصص، وصار الناس تميل إلى موضوعات بأعيانها، فما بالك ذي صار أحمق جاهل ما عنده حتى تخصص وما عنده حتى شغلانة إلا تتكلا أن يكون كالذباب لا يتتبع إلا الساقطة واللقطة. وما عنده تأصين ومتكوين هذا ما تاخذ احكامه لان احكامه مبنيه على جهل الايه ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يضلوك إذن يضلوك هؤلاء لان مبنى بنى الحكم عنده هذا غير علم حتى رتب المسائل صارت لا تفهم عند الناس اليوم كل, كل الامه, كل الأمة بعموم فرقها ترى ان من المسائل ظاهرا وخفيا الا الخوارج هذا الطائق استثناء من الأمة لما تكلم بالظاهر الخفي وكان الشفع يكررها كثيرا ويعيدها ويكررها ويبدأ يعيد فيها لأن هذا مبدأ الحكم على الناس هو كيف أنت حكمت هذا كافر وهذا مسلم وهذا مبتدع وذا كذا هي مبدأها في الظاهر والخفي لذلك كان الناس يبحثون عن منزع أخذ الأحكام ما هي المنزع الذي ننطلق فيه بالحكم على الآخرين فرأى أقوامهم أن منزع أخذ الأحكام أن نقول ما كان عقليا نحكم على المخالف فيه بالكفر وما كان سمعيا محضا لا نحكم على صاحبه بالكفر وقال قوم ما كان قطعيا يقينا نحكم على مخالفه بالكفر وما كان ظنيا غير قطعي لا نحكم على صاحبه بالكفر وقال قوم ما كان قصوليا نحكم على صاحبه بالكفر وما كان فروعيا لا نحكم على صاحبه بالكفر هذه كل أقوال المتكلمين التي سمعتها، وعكسهم أقوام وقالوا لا خلاف بين أصول وفرع ولا عقليات ولا نقليات ولا خلاف بين قطعيات وما دونها يسموها مظنيات، قالوا كله محل للتأثير من هؤلاء الخوارج وبعض المعتزله وقال قوم لا نقسم هذا التقسيم. بل لا فرق بين مخطئ في الأصول والفرع ولا بين عقدي وفقي ونحو ذلك كله يستغرقه العذر وهذا قول ابن حزم لنسبه للسلام غلطا وباطلا طيب ما اخذ اهل أهل السنة هذه كل أقوال باطلة لنسمعها قال الإمام الشافعي نأخذنا العلم الظاهر ودقيق العلم كلما كانت المسألة من ظاهر العلم كل من غلق فيها العذر يعني الأصل عدم العذر وكلما كانت مسألة من دقيق العلم راجعنا فيها أمرا حال المسألة من رتبتها وحال المخالف فيها وهذا الأمر قد يدخله الاختلاف والاجتهاده في بعض صوره لا في عمومه ولذلك ما أحب دائما أنه كان في مسألة التفضيل بعض الأصحاب يرجع السنة الخلاة اسألهم قلوا من حد ساعة لم تفهموا كان بعضهم يستشكل التربع بعليما يفهم جيدا فكان احمد يراعي الواقع واقع المساله كده بقى استقرار الاحكام وذهاب هذا في الامر يختلف ثم البحث هذا ما ظاهر العلم وخفي العلم خبر الخاصه خبر الامه مملوء في كتب الشافعي انه هو محل الحكم على الناس بالبدعه بالكفر باقامه الحجه و... اليوم واحد يجيك نايد قائم من فراشه لا ليه ولا عليه لو فهم ظاهر العلم ولا خفي العلم ولا رتبة المسألة ولا درجتها كافر ومن لا يكفر كافر ومن اللي يكفر, يكفر كافر هذا أنا أتباهه هذا أنا أجعله مقاما للاقتداء اقرأ الآية ولولا فضل الله العلم يا إخواني بعد فضل الله توفيق العلم ثم العلم ثم العلم بالعلم تسود وبالعلم تفهم وبالعلم تفقه بعد فضل الله رب العالمين وفتحه ومني وكرمه جل جلاله نعم لابد من العلم العلم نور والجهل ظلام العلم يحييك من موات والجهل يدفنك بين الأحياء فتصير أعمى لا صرات لك ولا قدوة لك وتأم بكل جيفة ولا تهتدي لشيء في طهارة طهارة ولا ولا قدس انتبه بد من العلم العلم ليعصمك وليقل هم الطائفة منهم من يضلوه ماذا قال؟ وما يضلون إلا أنفسهم لما يكون إنسان فهمان المسائل بعد توفيق الله ليجي يلبس عليه يضل نفسه اليس يقولون ويزعون قل لك أبو زيد قال ابن تيمية شيخ الإسلام بحق هذا من الجهل فهمت؟ يوم يقولوا هذا الكلام للناس لكن الناس ما تفهم أنا لما قرأت في مقام اللضيّة لما رددت على واحد من هذولا ألزمته هو قال في المقام في المقال الخليفي قال في المقال وقد حرر هذه المسألة شيخ الاسلام بحق ابن تيمية فنجعلت ألزمه بالوصف كما قال ربنا ذق إنك أنت العزيز الكريم لكن من من يفهم الحمار الفرق بين الحشيش والزنجبيل من فنجم أنا أتكلم لطلبة العلم اللي معنا من يحب من يستمع للسنة إياك أن يغرك الجهلة إياك هذه أساليف الرد معروفة عند العرب يسموها التهكم والإلزام والإفهام والتنزل وإنا وإياكم لعلى هدى أو فضالة المبين مشكلتكم لا تقرؤون القرآن بتدبر ولا تعلمون تأويله إلا من رحم الله لذلك لم تفهم أسلوب الجدال بالتي أحسن لو رجعت القرآن وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فضالة المبين هل المسلم هناك لو قلتها لشخص تقول له انا وياك يا يا مسلمين يا كفار كل واحده ها تشكوا في الاسلام انا متاكد يكفرك وهو في القران اسلوب هذا اسلوب قراني اسلوب قراني خالص مخلص وانه من طرائق العربي في الكلام لكن المشكله اليوم في الاسلوب من كلمه في عجم عجم فئلا لست عجم النسب أنا لا أتكلم عن النسب لعلم الدنيا العربية بعد الخليل هو سيبويه الفارسي بل خدمة العربية عند الاجم أكثر حتى الحديث هذا معروف الموالي وأرجع الترجم أنا أتكلم عن عجمة الأسلوب عجمة الاستقبال عجمة الاستقبال هذه آل يدتي دمرت الدنيا ولا يلج باب الاسماء والإحكام إلا من كان عاقلا بعد توفق الله عليه ناس مش مفرقه واحد يجي قال ابو زيد وبشدانا بدعه ظاهر العلم وخفيه يا ابني يا بني روح تعلم والله نصيحه مني لك اسال الله ان يشرح صدرك للحق روح تعلم لو فتحت جماع العلم انا شرحه الرساله انا شارحها الأم معلق عليها بفضل الله اختلاف الحديث أي كتاب الشافي غمض عينيك وافتح روح أمامك محركات البحث شامله على غيرها واكتب كلمه عام العلم ولا خاص العلم ولا ستار الشهرنا دي ستارة وهذا الأمر يشترك فيه الغولات والجفات يعني واحد مرة قبل يومين يقول شريح أنكر قراءة المتواترة ومن أنكر متواتر يكفر لكن شريح لم يكفر للعذر لما قال في القراءة بالعجيبة ويسخرون قال أنكر متواترا وجاب كلام أخرين وكذا جزري وشيء يقولوا من ينكر قراءة متواترة كافر هذا خلط ما فيه شيء اسمه تواتر في القراءات عليها أن تفهمها من تواتر جملي وليس فردي وهذا بحث طويل ما معنى جملي يعني جملة القراءات متواترة لكن كل لفظة وكل فردة لا ما متتواتر تشفي وهذا لم يقل به أحد وهذا مما دخل من المتكلمين لسبب الفوصل الصليين على متأخير جمعة القراءات وإلا نحن لما نقول قراءة حمزة أو قراءة الكسائي أو قراءة عاصم تواتر جملوة لكن الأفراد الكلمات فيها خلاف الطرق ما يقوله تواترت وابن الجزري نفسه عنده قولان هذه ليست مسألة أنا أريد فقط اشرح لك يعني. أنه هتت مرة تجيجوفات ينسب الإمام لما ينكر قراءه متواترة هو اللي ينكر حروف القرآن فرق بين حروف القرآن نعم متواترة مستفيدة ينقذها الأمة عن الأمة أجمعة الأمة عامها وخاصها على ما بين دفتي المصحف الحروف لكن وجوه الأداء ها قرأت بالإمالة قراتها رفعا قراتها نصبا مما حفظ هذه المسألة لم تتوتر لا يقال فيها أنكرة متوترا لذلك بعضهم تجدوا ينتقد بعض القراءات ويراها خطأا وبعضهم يرى لا يقرأ بها كوجه أداء لكن هذا لا يلبسوا للناس المجوفات والغلاء تشتركوا في هذا البقاء ولا يعرف أختم لك هذه النور في باب الأسماء الحكام رزمسة ربا لا يعرف في تاريخ العلماء ان عالما كفر عالما لاجتهاده في شخص بعينه من باب خفي العلم او اشتباه الحال ابدا العلماء ينصح بعضهم بعضا بن عمار الموصلي هذا صاحب كان لا يكفر بعض الجميع أرجع تاريخ بغداد لسنده صاحب فقال يحيى علي بن مديني ما يمنعك ان تكفره كان عنده اشتباه في بعض الايام هذا قد يقع للعالم يعني اشتباه في الحال في المقالة نفسها تبين تكون لخفيه مثل اللفظ مثل الوقت ما يظهر وجه القفر فيها. أليس أبو ثور قال في في مقالة قال قال بدع في الوقت في اللفظ وأيضا في مقالة أخرى قال رضي قال أحمد ما رضي منه إن يقول بدع هذا كلام جهنم بعينه مرة في اللفظية ومرة في مسألة غير اللفظية. أيضاً صمها ببدع ونسيت ولا في مسألتي أحمد ما كفر ما قال ذي كفر أبو فور عالم وإذا لم يكفر لفظية فهو لا قال هذا لأن أحمد يعلم يعلم إنه في مسائل قد تدق يعني وذاك أحمد كان يفرق مرات بين من يبصر ومن لا يبصر بين من يبصر ومن لا يبصر هذا فقه جماعي شقق تطبيقي هذول جهلة هذولا ما ماخذين الرياضيات كما أقول دائماً منهج الرياضي حساب العلمة عنده منزع الظاهر ومنزع الخفي يفرقوا يفرقوا العلماء ومن لا يفرق في هذه الأمور سيقع في إشكالات ترى وتصادم على الأئمة وإذاك بعضهم مش وصل لكفر في أحمد وكفر في الرازيين ويكفر في كأولا يتوسوس من بعض العلماء يصير يقول لك هذا العالم في تبييع وكذا لماذا؟ لأنه حط منهج وهذا المنهج ظنه مضطرد من أول آخر كما يريد هو رسبن مساله في الاذهان لا وجود لهم في الاعيان اقرا كتب السلف وتطبيقاتهم وتطبيقات كتب السلف انهم يعطوك الاحكام في في قضايا ظاهر تجد كلامهم في ظاهر العلم متتابعا اجماع لكن لما ياتوا القضايا اللي فيها نوازل عقديه نوازل احكام نوازل اعيان بمن دقت في الحال تجدهم لا يفصلون ويتئدون وممكن يختلف العالم بعضهم يسمعوا له كلام وبعضهم لا يثبتهم القوارير يقولوا له أو أفن اسماعيل القاضي فيما أحسب. يقولوا القوارير يقول ألا ابن الثلاش كافر سكت قال ما كفروا إلا بشي سمعه منه طيب أنت ما سمعتش اسماعيل سمعي القاضي أنا ما سمعت الرجل ما, ما بلغني عنه شيء فهو يعني ممكن في ذاك الوقت ما ما ماي الأمر مت اليوم واحد يتكلم في اليوتيوب كل الناس يعرفون النظقة بعض الناس متخيل الواقع كل يوم لا ممكن واحد يقول كريمة توصل بعد شهور للعالم وممكن يموت ولا يعرفها ولا تصله وإذاك الشاب بن عمر جهانا أحمد هو يقول يا جماعة ما قلت طلع للمنبر خطب جمعة في اللفت قال ما قلت قالوا ليقولوا أنك رسلت الكرابيسي قال والله ما أعرفه يعني في هذه موجودة هذه الخلافيات في السلام فيه موجودة جمعا بعض الناس حتى وإذاك لماذا اختلفوا في توبة قتادة لو لم يعتبروا جهادة الحال ما جاء واحد قالوا يتمين عن الودع أنت تدافع عن المبتدع ما قال هذا الكلام هذه إنما جاءت هنتكلمه على قضايا لما يفهم السنة يعتدل عنده جالب مع إخوانه ويعرف متى يحتمل أهل السنة ولا يعامل معاهز أهل الودع ولا الزنادق فضلا عن الزنادق وإذاك بعضهم جاء يقول لك أبو زيد ونفسه كان يقول في هالفترة عينك تنقول في هالفترة بعضهم عندي رأي في كلام في بعضهم في بعض الأوصاف لكن ما تكفر من خلافني في المسألة ولا نسألة عندي تصل درجة تكفير هي احكام مضبطة لكن أنتم تكفرون من لا يكفر بزيد لكن الجهل أنا ابين أريد تربى تتربى بأدب القرآن حتى لا تحرف هذه الطائفة فئة فئة عند اهواء في العدل لا تنصف وإما عند جهل وممكن كحال الذين نراهم كثيرا يجمعون بين الوصفين يجمعون بين الوصفين بين الهوى فلا يعدلون وبين الجهل فلا يحققون ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم اي يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء قالوا في الاضلال قوله احد وهم في الحكم والثاني استزلال عن الحق وما يضلون إلا أنفسهم لأنهم يعملون عمل الضالين فيرجع الضالة فقال فأما الكتاب فهو القرآن وفي الحكمة ثلاثة أقوال أحدهم أن القضاء بالوحي قال ابن عباس والثاني الحلال والحرام قاله مقاتل والثالث بيانه من في الكتاب وفي قولي تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم أن قال أنه الشرع قاله ابن عباس ومقاتل وكان فضل الله عليك عظيما قال أحدها أنه المنة بالإيمان والثاني المنة بالنبوة هذان عن ابن عباس رضي الله عنهما فاتف ان شاء الله بهذا القدر سائلين الله تبارك وتعالى توفيقه وسداده وهداه ورشاده إنه الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين وزاكم الله خيرا